آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد عقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد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 الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وتعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم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 اليوم تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَرَتْ لَعَضُلْ مَلِيَوْمٍ إِنَّ اللَّهَ تَرِيُّ الْإِتَابَةَ وَأَنْذِرُهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ إلِي الْقُلُوبِ وَلَدَ الْحَنَادِرِ كَعَظِيمِينَ مَا لِالظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُقْفِي الْقُدُورِ والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو الثميع البطير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم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 إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موتى بآياتنا وتلطان مبين إلى فرعون وهامان وخارون فقالوا تاحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه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 ما مكروا حاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها هدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يقول الضعفاء للذين استكبروا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنو عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إن كل فيها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 وسبح بحمد ربك بالعشي والإذكاء إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في خدورهم إلا كبر إن في خدورهم إلا كبر ما هم فاستعر بالله إنه هو السميع البطير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبطير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أجتجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين الله الذي جعل لكم الليل لتتكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون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 وَفَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الْطَّيِبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْحَيُّ لَا إلَهِ إلَّا هُوَ وَفَدِّعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ إني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 ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوفا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت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 ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئت مسوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نري أنك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون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 ثمة الله التي قد خلت في عباده وخسره هنالك الكافرون